أبتدي باسم الذي حنى عبيده رب طيبه والحرم خالق عباده واستعيذه من مطبات القصيدة والبخل وخباث الأنفس والقرادة اللي درس والدنيا عنيدة ما يطوعها يكود أهل العبادة علما لي مجتهد حاجة وحيدة مو أكيد إنه يبيصيب اجتهادة نختلف لكن بحاجة أكيدة يفرق الجاهل بمن جابه الشهادة والوليدة ما يعرف إلا الوليدة وش يجمع هالبياض مع السوادة العرب تصنيف وانواع عديدة مثل تصنيف اليمارة والقيادة واحد بالنفع ما ينفع عضيدة واحد يضفي على ربعه ضمادة واحد حتى كلامه ما يجيدة واحد قوله على عرف وركادة واحد فوده ليجابه منيدة واحد لو غبت ما يلحق امرادة وواحد جيد ونظراته بعيدة وواحد قلبه تعود للربادة من يعرف القلب ما يجهل وريدة ومن يعرف الزرع ما يجهل حصادة الرخامة ما تجيب إلا النقيدة والشجاعة ما تجيب إلا السيادة قال ابن هذال قول نستفيدة الشجاعة عز والذله نقادة قرني ناس مجاليد بليدة ينشدون الطب دكتور العيادة ما يعدل بالحديد إلا الحديدة وما كلا جنب البعير ألا القرادة وما رجيت من الصفات ألا الحميدة وما رجيت من الصبر غير السعادة عزتي للي رحل ما هو فقيدة لا تركع من وراه ولا أعباده